وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال فقال أنذئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتناه إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأثمائهم فلما أنبأهم بأثمائهم قالوا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 فأذلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقل اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه, فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم